اِذْ سَمِعُوا فَتَرَتْ وَاِذَا الْكَاكِبُ تَثَرَّتْ وَاِذَ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتِ النَّفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيَّ الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء الله كبك كلا بل تكذيبون بالدين وان ان عليكم لحافين قياماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الادرى في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وَمَا جُمِعَ عَن آبَائِهِنَّ وَمَا أَدْرَاكَ مَا مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ الشأن والامر وما يريد لله بسم الله الرحمن الرحيم وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ